وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشًا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ ذا ونا وكذب بالحسنا فسنيسى Ik ga